Aguz rajim rahim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 هُدِ مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ لَا مَا وَمَا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 لن في صام لها والله سميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيه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 وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ أَنْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Bismillahirrahmanirrahim. lahi Rahman, Rahim, Vedä Allahia eteenpäin, Allah, joka on kutsunut sinut, Anna minun johtaa, Anna minun johtaa, Allahu salam alaihi, laamia liidu alaihi, laamia liidu, laamia liidu, laamia liidu, laamia liidu, laamia Allahu laamia liidu, laamia liidu, laamia liidu,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 vain shur hassid, eza hassid. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Qul a'uzu bi Rabbi al-Nas, Malik الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ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 Ilahin nas min sharri al waswas al khunnas al Amseina wa amsel mulku lillahi wa alhamdulillahi la sharika lah, la ilahe illa huwa wa ilayhin nushoor. Amseina wa amsel mulku lillahi wa alhamdulillahi la sharika lah, la ilahe illa huwa wa ilayhin. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم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 فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم انني امسيت منك في نعمه وعافيه وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم شَكَرْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ فَتَمَّ عَلَيَّ نِعْمَتُكَ وَعَافِيَتُكَ وَسِتْرُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ مَا أَنْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ اللهم ما أنس في من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أنس في من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر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 رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا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 اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه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 اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والثقر Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi al-qabr la Voi The استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبُو لك بنعمتك علي وأبُو بذنبي فاغفر لي فإن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 تني وانا عبدك وانا على عهدك ر الذنوب إلا أنت. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Syydina Muhammad, kama salleyt alla syydina Ibrahim, wa alla al syydina Ibrahim, wabarik Muhammad, كَمَا بَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا Ala syydina Muhammad, ala ala syydina Muhammad, kama barakta ala syydina hamidun majid allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala sayidina ibrahim Ala syydina Muhammad, wa ala al syydina Muhammad, kama Amin. سبحان الله والحمد لله. Hamduhu wa La ilaha illallah wa andahu la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي Subhanakallahumma lohun, melabihemdikä, esinhändu, enle, ile, ile, illa Anta ile, wa atubu ile, ile, ile, ile, أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 111. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك 113. وأحصاه كتابك ورض وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن taivas, ja وعن التابعين Sotattu taivas, ja يوم الدين سبحان ربك رب sinä عما يصفون 122. 123. 124. 125. 126.